إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ, أولئك عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنت التواب الرحيم الله الله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 بولي آمين إن الذين كفروا ماتوا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 لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الله أكبر <زيك> السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة <الله>